هل شرب الدخان والاستفادة بثمنه حرام مكروه مع ذكر الدليل الدخان حرام عند أهل العلم ولا يجوز شربه ولا بيعه ولا أكل ثمنه لما فيه من ضره العظيمة والغفظ الكثير فأجمع الأطباء وأجمع من عرف الدخان بالتجارب أنه مضر وأنه خبيث ولهذا ذهب المحقق من اهل العلم إلى تحريمه لمضارف كثيرة وخفته في نفسه واندلع على هذا قوله سبحانه في كتابه الكريم يسألونك ما لا أحذى لهم قولوا لكم الطيبات والله سبحانه إنما أحل الطيبات لعبادة وقال أجمع على طباء يعرف ليس من الطيبات بل من الخبائث الضارة فهو يسبب أمراضا كثيرة منها مرض السيطان ومنها موت السكتة الفجأة ومنها أمراض أخرى معروفة عند أهل الطب ولا يعرف نبي هذا شيء السيطرة ومن ذلك قوله جل وعلا به وصل به محمد صلى الله عليه وسلم ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالدخان من الخبائث التي تضر متعاطيها فتكون محرمه فيكون في في محرما يعني الدخان فهو شجره خبيثه مضره بضرر كبير فوجب الغطاء بتحريمها وتحريم ثمنها وتحريم التجاره فيها